وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وَأَزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمْهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُوبَاتٍ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَا تُصْرَفُونَ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 وَجَعَلَ لله أنذادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكثرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 في ذلك لذكرى لأولي الأرباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٌ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ الْلَّقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَاءَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اقْعُدُوا مَكَانَكُمُ تَكْسِبُونَ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 مَن يَأْتِيه عذابٌ يُخزيه وَيَحِل عليه عذابٌ مقيمٌ إِنَّا أَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَن اهتدى فَلِنَفسِهِ وَمَن ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا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 بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ نُسْوًا وَضَاحِكِينَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ